إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمتين والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدا الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عينٌ بنظر ووعَت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون بيَّن الله تعالى في كتابه ثقل الأمانة فقال الله جل في علاه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا وقال الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يؤكد دائما على ثقل الامانه بل يبين عليه الصلاة والسلام أن الذي هو ليس اهلا لحمل الامانه فليتنحَّى وليرحَل لأجل أن يأتي غيرُه ويحملَ هذه الأمانة فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وتعلمون من هو أبو ذر في صلاته وصومه وفي عبادته ورقته وكان عليه الصلاة والسلام يمدح أبا ذر ويقول ما أقلَّت الغبراء ولا أضلَّت الخضراء رجلاً أصدق لهجةً من أبي ذر ومع ذلك لما قال له أبو ذر يا رسول الله قد وليت فلاناً ووليت فلاناً فولني يعني أعطني أمانة لأكن أميناً على بلدة لأكن أميناً على دولة لأكن أميناً على قرية لأكن مسؤولاً يا رسول الله فولني فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنها أمانة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزيٌّ وندامة إلا من قام بحقِّها فكان عليه الصلاة والسلام يشدد على أن يحفظ المرء أمانته إذا كان مسؤولًا في مكان فهو مسؤولٌ عما تحته من أمانات خاصة إذا كانت أماناتٌ تتعلَّق بحق الضعيف والمسكين واليتيم والمريض والأرملة وغيرهم قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا فقال لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له كما عند ابن حبان بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتولى الأمانة ويقبلها وهو يعلم أنه ليس أهلاً لها ومع ذلك يقبل الأمانة ويتحملها على ظهره ثم لا يقوم بحقها فهو منافق قال عليه الصلاة والسلام إذا قال عليه والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خانا إذا أتُمِنَ على مستشفى أتُمِنَ على وزارة أتُمِنَ على بلدية أتُمِنَ على إمارة أتُمِنَ على دولةٍ بأكملها قال وإذا أتُمِن خان ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن صام وصلَّ وزعم, وزعم أنه مسلم وماذا تستفيد الأمة من صلاتك وكثرة قراءتك وبكائك وماذا تستفيد الأمة من صيامك وانقطاعك عن طعامك وشرابك إذا كنت تتتتتتتت تحملوا أمانةً ثم تفرطوا في حق الضعفاء والمساكين والأعظم من ذلك إذا كان هذا الذي يتولى الأمانة ويتولى الرئاسة ويتولى المسؤولية يظلم الناس ويجمع المال لنفسه ويمنع الضعيف من حقه ويمدع اليتيم من حقه ويحرج على الأرملة والمسكين والمريض ويجمع كل ذلك لنفسه فيعبث بمال المسلمين عامة ويضرب به يمينا ويسارا ولا يكاد يستفيد منه إلا هو وحاشيته وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يشدد على أصحابه في ذلك وكان صلوات ربي وسلامه عليه يرى في نفسه أنه شدد عليهم لأجل أن تسير الأمة على ما يريد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية وكان رجلاً صحابيا جليلاً لكنه رضي الله تعالى عنه اجتهد فلما مضى إلى أن يجمع الصدقات من الذين عندهم غنم وعندهم ابل فكان أحياناً يأتي ليأخذ الصدقة فيقول له صاحب الإبل خذ هذه من الإبل وخذ هذا هدية لك كان الرجل ربما كان لطيفا وديعاً فكانوا يعطونه من الهدايا فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا معه من الإبل والغنم ما معه فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أدخل هذه في الصدقة فلما أراد بلال أن يضمها إلى إبل الصدقة ودوابها قال لا يا رسول الله رجل صريح فهو لم يقصد السرقة أصلاً ما قصد السرقة ولو قصدها لحاز هذا المال وأخذ منه قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما قصد السرقة صحابي جليل اجتهت قال يا رسول الله لا هذا لكم هذه الأبل وتلك الغنم لكم وهذا أهدي إلي ذلك التيس وتلك العنز وذلك وتلك الشات وهذا البعير هذه هدايا وصلت إلي لما تعبت وأرهقت واجتهدت وتلطفت مع الناس وهذا أهدي إلي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يتكلم معه وإنما رق المنبرة ليبعث رسالة إلى الأمة تسمعها كلها إلى قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام ما لرجال نستعملهم منكم على عمل نجعلهم أو, واليا أو أميرا أو وزيرا أو أمينا على بلدية أو مسؤولا على مشروع أو رئيسا لشركة نستعمله منكم على عمل ثم يأتي إلي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ثم نظر هل يهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره ليجأ بالإبرة وليجأ بالقشة وليجأ بالذرة لا يكتم منه شيئا قال فليجأ بقليله وكثيره فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة والله جل وعلا يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة أنه قال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ثم نظر هل يهدى إليه أم هل يأتي الناس إليه بالهدايا والسيارات والأرصد في البنوك هل يهدى إليه أم فكان عليه الصلاة والسلام يضع منهجا يبقى إلى قيام الساعة أنه يسأل المسؤول إذا أتاه المال يقال له من أين لك هذا؟ ما الذي زاد رصيدك؟ لماذا توليت الرئاسة وأنت تسكن شقة فلم يرضي وقت حتى سكن قصرا وبنيت برجة وكنت تركب سيارة عادية وتحولت إلى سيارة فارهة من أين لك هذا؟ وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يزرع في أصحابه الأمانة وأني إذا توليت ولاية إذا رأست على بلد أو كنت أميرا أو وزيرا أو كنت رئيسا لشركة أو حتى كنت لمؤسسة صغيرة أنني أشدد على نفسي حتى لا أحاسب عند الله يوم القيامة ففهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا المبدأ بخلاف من فهمه بعد 23 سنة عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في المدينة يحكم المسلمين خليفةً فأرسل إليه معاويه رضي الله تعالى عنه بزيت في قرب ليوضع في بيت مال المسلمين فلما جاء إليه بهذا الزيت قال عمر ان وضعته في بيت مال المسلمين فسد فأراد أن يبيعه وأن يجعل المال في بيت مال المسلمين فقال للناس من أراد أن يشتري من هذا الزيت فليأتي إلينا بإنائه فجعل الناس يأتون إليه بالآنية وهو رضي الله تعالى عنه بنفسه يحل فما السِّقاء ثم يصبُّ لهم من الزيت ويأخذُ منهم المال ليحفظه مال المسلمين فكان بجانب عمر ولدٌ له صغير فكلما انتهت قربة قلبها عمر وعصرها حتى إذا ظن أنها فرِغت ألقاها بجانبه فكان الصغير بجانب عمر كلما ألقى أبوه قربةً أخذها وعالجها وأدخل أصبعه في فمها وجعل يتلمس شيئا من الزيت الباقي فيها حتى يلتصق في يده ثم يفرُك إحدى يديه بالأخرى ويمسح وجهه وشعره ففعل الصغير ذلك بثلاث أو أربع قرب فالتفت عمر فجأة إليه فإذا وجهه حسن وإذا شعره حسن يلمع نظيف فقال عمر له ادهنت قال نعم ادهنت قال من أين؟ من أعطاك دهن لتدهن من أين قال مما يتبقى في هذه القرب فقال له أبوه آه أن كنت ابن أمير المؤمنين تدهن بلا عوض لأنك ابن الأمير تدهن ببلاش وغيرك يدفع فلوس أن كنت ابن أمير المؤمنين تدهن بلا عوض والله لا يحاسبني الله على هذا والله ما يؤدبك إلا الحلاق ثم أمر به فحُلِق شعره وأرسل إليه عمر بن العاص أميره على مصر أرسل إليه بكسر مسك عطر لاجل أن يجعله في بيت مال المسلمين فأخذ عمر هذا الكيس ومضى إلى بيته وجعل يقول لمرأته وددت لو أني وجدت امرأة جيدة الوزن تزن هذا المسك وتبيعه على النساء وتحفظ المال للمسلمين قالت امرأته أنا أفعل وكان أكثر من يعمل في العطر في عصرهم من النساء فصارت النساء التي يريدن العطر ويسويقنه ياتين إلى امرأة عمر فتكسر لهن وتأخذ المال وتجمعه فلما جاء عمر في الليل فإذا زوجته قد وضعت له المال في سرة فشكرها ودعا لها فلما دنا منها فإذا فيها رائحة مسك فقال لها اشتريت من المسك قالت لا قالت فمن اين هذا الريح قالت كان يتبقى في يدي هي تكسر المسك فيتبقى في يدها تقول فامسح به خماري وربما مسحت به حلقي فقال اه المسلمون يدفعون المال لاجل ان يشموا العطر في نسائهم وانا اشم العطر من نفقة المسلمين والله لا يحاسبني الله على ذلك ثم اجتذب من عليها خمارها وقام إلى قربة عنده واخذ يضع من الماء على القربة يضع من الماء على الخمار ويغسله مرارا ويشمه مرارا ثم جعل يفركه بالتراب ويغسله مرارا حتى شمه فلم يجد فيه أثر المسك فدفعه إليها وقال والله لئن عدت إلى ذلك لا أكلفك بعمل بعده أبدا فلم تكن امرأته ترجع إلى ذلك أبدا عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة ومع أنه كان يطوي بطنه على الجوع وكان في عام الرمادة لما جاء الناس وقرقر بطنه من الجوع يقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع يتام المسلمين وأراملهم ومع ذلك يشدد على نفسه في هذا الحال وكذلك الصالحون من بعده كل من يريد أن ينجو بين يدي الله تعالى يدقق إذا كان مسؤولا أو أميرا أو وزيرا أو رئيس دولة يدقق على نفسه ويحرص على اليتام والضعف والمساكين قبل أن يحرص على نفسه وأولاده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه اشتهى العنب فقال لمرأته وهو مريض قال قد اشتهيت العنب قالت الآن نشتري لك فبعثت أرادت أن تبعث رسولا من عندها على دابه فإذا دابتهم الخاصة بأمير المؤمنين بالخليفة دابه عوجاء عرجاء فبعثت إحدى الدواب الخاصة بالأمارة الخاصة بمصالح المسلمين فلم يلبث أن جاء إليه العنب فلما جاء إليه سريعا وأرادني تذوقه وقد اشتهاه في مرضه قال لها كيف أحضرتيه بهذه السرعة قالت قد بعثت فلانا على دابة من دواب الأمارة قال أعوذ بالله تحرك دواب الأمارة لقضاء شهوة لعمر بن عبد العزيز لو كان واحد ثاني ما بعثتم لأجل دواب الأمارة لكن لأني أنا ولا أحد يسألني لماذا تفعلون ذلك قال تحرك دواب الأمارة لأجل شهوة لعمر بن عبد العزيز ثم أمر بهذا العنب فخرج به إلى السوق وبيع وتصدق بثمنه وجلس مرة رحمه الله عمر بن عبد العزيز جلس مرة في ديوان ملكه وخلافة وإمارة يحكم بين الناس فجيء إليه بمسك لبيت مال المسلمين عطر فلما دخلوا عليه بهذا المسك وضعوه أمامه أخذ طرف عمامته وسد بها أنفه فقالوا له يا أمير المؤمنين لماذا تفعل ذلك؟ قال لأجل ألا أستمتع برائحته حتى لا يحاسبني الله على استمتاع لم أدفع ثمنه حتى لا أستمتع بالرائحة وإنما يدفع الناس المال ليستمتعوا برائحته حتى لا أستمتع بشيء لم أدفع ثمنه حتى حمل بعد ذلك إلى بيت مال المسلمين إنه الحفاظ على المال العام إنه الحرص على أموال الدولة إنه الحرص على المال الذي يشاركك فيه الفقير المسكين والضعيف واليتيم والأرملة إنه الأمر الذي فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحرِّج حق الضعيفين الأرملة والمسكين تعال انظروا اليوم مع الأسف في واقعنا تجد أن الأمر يكاد أن يقر له قرار أبدا بل حتى الذين يتلاعبون بالمال العام تجد انهم قلما يحاسبون وقلما يسالهم احد فيقول لهم من اين لك هذا عمر رضي الله تعالى عنه وما اجمل اخبار الفاروق رضي الله عنه الشهيد في المحراب استخلف رجلا على ميسان من ارض البصره وهذا الرجل هو النعمان بن عدي جعله اميرا وكان رجلا شاعرا مع انه كان رجلا صالحا تقيا صائما لكن الشعر ربما جرى على لسانه بما لا يليق فقال يوماً ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زُجاجٍ وحنتمي إذا شئتُ غنَّتني دهاقين قريةٍ ورقَّاصةٌ تجذُو على كل ميسمي فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تُسقني بالأصغر المتثلِّمي لعلَّ أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدِّمي فبلغ هذا الشعر عمر رضي الله عنه وهو الخليفة المسؤول عن هذا الرجل وغيره المسؤول أن يحاسبه عمر هو ديوان المراقبة وأمين فبعث إليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيقول الله تعالى حاميم تنزيلٌ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم نعم والله إنه ليسوءني ذلك نعم إنه ليسوءني ذلك فإذا بلغك كتابي هذا فهو عزلك وتولية الإمارة إلى فلان فجاء ذلك الرجل بالكتاب قال يا أمير المؤمنين والله إنما كان شعرا والله يقول عن الشعراء يقولون ما لا يفعلون قال عمر قد علمت أنه شعر وأنك لا تفعل مثل ذلك لكن ما دام أن مثل هذا جرى على لسانك والله لا تلي لي ولاية أبدا فياليت عمر بالله عليكم يأتي اليوم لينظر إلى بعض من يتلاعبون بأموال المسلمين ويلغون في كل شيء منها ولا يحافظون على المال العام ليته يأتي اليوم لأجل أن يحاسبهم يقول إنه ليسوءني ذلك ولما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يولي ولاية على الشام وولاية على مصر جاء بثلاثة جاء بمعاوية وجاء بخالد بن الوليد وجاء بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم فاشترط عليهم شرطا قال إذا أردتم أن أوليكم على شيء من هذا فإني أشترط أن نحصُر أموالكم الآن كم عندك من بيت وكم عندك من مزرعة وكم عندك من دابة وكم عندك في رصيدك وكم عندك من الجواري أن نحصُر أموالكم الآن ثم إذا انتهت ولايتك ننزع كل ما عندك إلا ما كنا حصرنا في البداية يعني تدخل إلى الأمارة بمقدار من المال تخرج وليس معك إلا هذا نحصر الآن أموالكم فإذا انتهت ولايتك تخرج منها وليس عندك من المال إلا ما حصرناه في البداية فأبا خالد بن الويد قال يا أمير المؤمنين إني رجل أتكسب وربما زاد مالي خلال السنين قال لك ذلك أو لا قال إذا لا تولني إمارة فوافق على ذلك معاوية فجعله رضي الله تعالى عنه أميرا على الشام ووافق على ذلك عمر بن العاص فجعله أميرا على مصر بالله عليكم لو فعل ذلك اليوم هل تجد أنهم يتلاعبون بأموال المسلمين أين الذين اليوم يتجاهلون هذا النظام العمري الذي كان يعمل به عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يقول من أين لك هذا أين أولئك الذين يدخلون إلى المنصب ويتولى الولاية المعينة وهو ربما لا يملك إلا شقة صغيرة فإذا به يبني برجا ويملك أرضا ويملك بستانا ويركب سيارة فارغة وله أرصد في داخل البلاد وفي خارجها والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة إنني من هذا المكان أنادي أعظم مسؤول في هذا البلد أنادي خادم الحرمين حفظه الله وأنادي نائبه الأمير السلطان والنائب الثاني إلى أن يشددوا فإننا نرى تلاعبا في كثير من المال ووالله ما حصل في جدة من هذه الأمطار التي هلك فيها أطفال صغار وصار السيل بجثث وبسيارات وبأموال عامة للناس إلا نتيجة لما يقع من تفريط في بناء البيوت وما يقع من التخطيط وما يقع من بيع أراضي هي أصلا لا تباع ولا يصبح ببيعها وما يقع زد على ذلك من من سوء تنظيم لما يتعلق بالسفلتة في الشوارع وشوارع تنهد بسبب هذه الأمطار وحفر عظيمة ما يكاد المطر ينزل لمدة ساعتين أو ثلاث إلا أحدث في الإسفلت نفسه الصلب إلا أحدث فجوة عظيمة تسقط فيها السيارات من الذي حسب هؤلاء من الذي قام عليهم أثناء عملهم أين الشركات التي تولت هذا العمل التي أخذته من الدولة بمئات الملايين ثم جعل يتنقل في الباطن إلى شركات أخرى حتى قلت المواصفات أين المراقبة على أمثال هؤلاء أنا لا أشك في خادم الحرمي وفي صدقه وفي حرصه لكنه ينبغي أن يشدد على من يتولون هذه الأمور والله لقد سائمنا وسائم العباد والبلاد من تعين مسؤولين يقولون ما لا يفعلون بل لا يسألون عما يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه المطر جعله الله تعالى رحمة للعباد لكنه يتحول عندنا إلى عذاب يموت فيه الطفل الصغير ويتيتم فيه من أبيه ومن أمه وتكون فيه المرأة أرملة وينهدم فيه البيت أقوام اشتروا البيوت المساكين اشتروها بأقصاط تمتد إلى خمسين وعشرين سنة فإذا بيته ينهدم أمامه يجمع دم قلبه ليشتريها أرضا ليعمرها لأولاده يعيشون فيها من بعده فإذا هذه الأرض لا تساوي اليوم فلسا لأنها مجرى من مجاري السيل مدينة جدة مدينة قديمة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف لم يستطع خلال هذه السنين أن يقوم عليها من يُصرِّفها تصريفا تامًا مليارات صُرِفت منذ أن وقعت كارثة جدَّة في العام الماضي مليارات تلو المليارات من المال العام من بيت مال المسلمين أين ذهبت هذه المليارات مشاريع وُعد بأن تُنشأ ومع ذلك لم تُنشأ وعود قاطعة ومع ذلك لم تُنفذ ذات يومٍ زار الأمير المؤتمن بعض أحياء الوطن وحين زار حينا قال لنا هاتوا شكواكم بصدقٍ في العلن ولا تخافوا أحداً فقد مضى زمن الخوف وانقضى ذلك الزمن فقام صاحبي حزن فقال صاحبي حسن أين الرغيف واللبن وأين توفير السكن واين من يقدم الدواء للفقير دون ما ثمن وأين كف السيل عنا أين اين أين المشاريع التي سرقت راي عين لم نرى من ذلك شيئا ابدا يا سيدي قال الامير في حزن احرق ربي جسدي كل هذا حاصل في بلدي شكرا على تنبيهنا يا ولدي سوف ترى الخير غدا وبعد عام زارنا ومرةً ثانيةً قال لنا هات شكاواكم بصدقٍ في العلن ولا تخافوا أحداً فقد مضى زمن الخوف وانتهى ذلك الزمن لم يشتكي الناس فقمت معلناً أين الرغيف واللبن؟ وأين توفير السكن؟ وأين من يقدم الدواء للفقير دون ما ثمن؟ وأين كف السيل عنا؟ أين أين؟ أين المشاريع التي سُرِقت رأي عين؟ وأين صدق الوعدي؟ قد مرَّ الزمن لم نرَ إلا محرَ جاناتِ غِناءٍ وعَفًا ومؤتَمَراتِ فسادٍ في العلَن وحربًا على القرآن وتشجيعًا لفن والكعبة الغراء تبكي شجنًا تل وشجن هذه شكاوان بصدقٍ في العلَن معذرةً يا سيدي وأين صاحبي حسن لما وقعت الكارثة قام أمين جُدَّة واتخذ قرارات يعني فصل من الوظيفة بطيقيت وإحاله للتقاعد لسبع وعشرين من الموظفين وضحكت لذلك لأني أرى أن هذه الموظفة بدأت تنتشر هذه الأيام فكلما تورط مسؤول دولة أو مسؤول في مكان أنزل اللعنة على من تحته رؤساء الدول يلغون الحكومة ويفصل الوزراء ويأتي بوزراء جدد ولا يدري أنه هو رأسه الحيه وأنه هو, هو السبب المقصود هؤلاء السبع وعشرين الذين فصلوا إن كانوا مخطئين فلا يكفي الفصل ينبغي أن يقدموا للقضاء وإن كانوا غير مخطئين فلماذا يفصلون هل يكفي فقط أن تقول لي ذهب إلى بيتك بما جمعت من قبل يقدم إلى القضاء الشرعي ويقال له من أين لك هذا المال الذي سرقوه إن صح أنهم سرقوا ولا أتهمهم إن صح أنهم سرقوا أو أخذوا أو قصروا هم لم يأخذوه من جيبك إنما أخذوه من بيت مال المسلمين فهل يحق لك أن تقول خلاص اذهب إلى بيتك ثم لماذا لم تراقبهم خلال عملهم الآن تكتشف بعدما وقع الفاس في الرأس ثم تقول فصلناك أين عند خلال سنوات عمله لماذا لم تراقبوا أثناء عمله هذه هي المشكلة ثم يحال على الأسف بين بعض المصلحين إذا جاءوا ليقابلوا بعض الوزراء فلا يكاد أن يعطيهم الوزير المُعظَّم لا يكاد يعطيهم أصلاً موعدا فإذا دخل عليهم لم يصافحهم وجلس كأنما دخل على قطيع من الغنم وهم أسادِث الجامعات وقُضاة ومشايخ ولم يفعل ذلك حتى عُظماء هذا البلد قد دخلنا والله على خادم الحرمين وعلى الأمير سلطان وعلى الأمير نايف فلم نرى إلا تواضعا ولُطفًا في العبارة واحتِفاءً واستِماعًا ثم يأتي بعض الوزراء ويتكبر عن مقابلة من يريدون مناصحته فلا تسألوا عن جدة الأرض التي جرت ولا السماء التي أمطرت لكن سألوا عنها الذين تحملوا عبءاً ولم يستوعبوا الإنذار من عاش في أغلى المكاتب قيمة وعلى كراسيها الوثيرة دارا من زخرف الأبواب فيها من زخرف الأثواب فيها ناسيا جسدا تضعضع تحتها وانهارا لا تسألوا عن بؤس جدة غير من دهن اليدين وقلم الأظفار من جر ثوب وظيفة مرموقة فيها ومزق ثوبها وتوارى وأقام في الساحات ألف مجسم تسبي برونق حسنها الأبصار صور تسر العين تخفي تحتها صورا تثير من الرماد شرارة لا تسأل عن حال جدة جرحها فالجرح فيها قد غدى مغوارة لكن سلوا من يغسلون ثيابهم بالعطر كيف تجاوزوا المقدارة ما بالهم تركوا العبادة استوطنوا مجرى السيون واجهوا التيارة أيها الأحبة الكرام ومن العجب أنك تقرأ في الأخبار وتسمع في بلد قريب أنه تكرر حادث تصادم قطارين فوزير النقل قال أنا لست أهل لها المسؤولية مدام ما استطعت أحل المشكلة وقدم استقالتها وفي بلد قريب احترق مستشوى ومات مريضان فقدمت وزيرة الصحة استقالتها قالت أنا لا أستطيع أن أتحمل الأمانة ابحثوا غيري أنا سأرحل ابحثوا غيري لأجل أن يمسك المسؤولية من بعدي في اليابان استقال وزير العدل بسبب زلة لسان وكذلك قل مثل ذلك في في لما استقال رئيس الوزراء الياباني بسبب سقوط طائرة قبل سنوات نقول ذلك ونرى أخطاء تتكرر من مسؤولين ولا يزال كأنما هو تمثال متمسك بهذه الوظيفة لا يتزحزح عنها ويعلم أن غيره أحق بها وعمر رضي الله تعالى عنه يقول والله لو عثرت بغلة في العراق لخفت وأن يحاسبني الله لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر قبل أيام استقال او أقيل رئيس لعاية الشباب لما تكررت هزيمة منتخبنا ثلاثة واربع مرات وجده يغرق الأطفال وتترمّل النساء وتجري السيارات بالسيل وتفسد البيوت وتفقد جثث لا يدرون أينها إلى الآن وتفقد الأرصاد تقول إننا حذرنا مرارا ودخلت إلى موقعهم ورأيت التحذيرات فعلاً قبلها بأيام يقولون هناك عواصف رعدية هناك أمطار حذروا الناس مخاطبات للمسؤولين ومع ذلك لم نرى إقالة أحد مجموع الجرحة والموتى والإصابات بكارثة جدة أعظم من مجموع مواقع في بلدنا من قضايا الإرهاب كلها ومع ذلك أين محاسبة المسؤولين وجزى الله أمير نايف أسأل الله ليوفقه لما خرج بنفسه وركب الطائرة وجعل يتفقد ثم قال بلسان شجاع جري سوف نحاسب كل من كان مسؤولا عن ذلك وسوف نعلن أسماءهم نعم أعلن أسماءهم كيف يعلن اسم رجل ارتشى بمئة لمئتي ريال ويوضع صورة في الجرائد ولا يكاد يمر يوم إلا نراها الصور أما الذين يأكلون ولا يشبعون وهم مثل عصى موسى تلقفوا ما يأفكون لا تعلن أسماؤهم كلا بل بيض الله وجهك وجزاك الله خير أعلن أسماؤهم وانشر صورهم ليكونوا عبرةً للمعتبرين كما قال الله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أشياء يا جماعة في جده واضحة سدود واضح أنها ستنهار ومع ذلك مهملة عبارات للمياه عبارات يعني تحت الجسر يوجد مجرى للسيل وهذا المجرى مسدود بالأتربة ومسدود بالقمامة ومسدود بالحجار ومع ذلك ما أتحد ينظف تحسُّبا للسيل أين المراقبة أين عمل البلدية ما في موظف يذهب وينظر أين العبارات المسدودة لأجل أن تفتح تحسُّبا لهذا السيل والماء إذا جاء لا يكاد أن يرحم أحدا لا يكاد أن يرحم أحدا بل يضرب ضربته ولا يلتفت إلى أحد الناس الذين أصيبوا بما أصيبوا به لا يزالون يبكون إلى اليوم ومع ذلك من الذي يمسح جراحهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه رسالة تصل إلى كل من وضع في عنقه أمانة أسأل الله أن يوصل هذه الرسالة إليهم وأسأل الله تعالى أن يعيدنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وحسد الحازدين وإفساد المفسدين يا رب العالمين قولوا ما تسمعون وأصافروا الله الجلي العظيم لولكم من كل ذنب في الصافروه وتوبوا إليهن والأفور الرحيم والحمدُّ لله على إحسانه وشكرُّ له على توفيقه وامتنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده ولا شريكَ له تعظيمًا لشانه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسُنته إلى الدين أما بعدُ أيها المسلمون كلُّنا والله نتألَّم لما يقع على إخواننا في مصر الحبيبة وإننا ندين بالولاء لهذا البلد الطيب فكثير منا إنما حفظ القرآن على أيدي مصريين وكثيرٌ منا صلى في وقت من الأوقات وراء إمة المصريين وكثيرٌ منا درَّسه في الجامعة أصول الفقه والتفسير والحديث وكثير من المواد درَّسه أيضاً دكاتره ومشايخ من مصر الحبيبة فلا يسعد مسلمٌ ولا يفرح أن يسمع بجريح. أو بقتيل نسأل الله أن يتقبلهم شهداء ونحسن نياتهم لا يفرح إنسان بذلك أبدا والنبي صلوات ربي وسلامه عليه حذر من اجراء حذر من سفك دم مرئ مسلم, مسلم بغير حق فما أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من سفك دم مرئ مسلم بغير حق ويقول الله: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما". ومن كان يعلم ان في تنحيه عن الرئاسه حقا لدم واحد من المسلمين فيجب عليه ان يتنحى. فهذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب اهل لما تولى الخلافه وتولى الخلافه ايضا معاويه رضي الله تعالى عنه الشام فحرص الحسن بعد ستة أشهر على أن يجتمع مع معاوية على شيء لم يستطع فحرصا من الحسن وهو خليفة على أن يحقن دماء المسلمين ولا تقوم حرب ولا يقوم شيء من اللجج وسفك الدماء والجرحى حرصا على ذلك تنازل عن الخلافة لمعاويه رضي الله تعالى عنه وبدل ما كان خليفة للمسلمين أصبح واحد من الرعية ولم ينقص ذلك من قدره أبداً فهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة ثم تأتي اليوم إلى من يرى أطفالاً يموتون بين يديه ويرى نساء ويرى جرحاً ويرى قتلاً وموتاء ومع ذلك يتمسك بما هو عليه أسأل الله تعالى أن يصلح حال إخواننا في مصر أسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم أسأل الله أن يجمع كلمتهم على خيرهم اللهم ول عليهم خيارهم ابعد عنهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم اللهم ول عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم يا العالمين اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم اليك واكثرهم طاعه لك يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم من اراد ان يشق صفهم او ان يفسد ذات بينهم اللهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا, يا عزيز اللهم مولانا نسألك ان تحفظ جميع بلدان المسلمين اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من الشرور والفتن يا حي يا قيوم اللهم احفظ بلدنا هذا خاصه هذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاه امر المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد